الصلاة والسلام عليك يا سيدي كنا والسلام عليك يا نفسي يا روح ماكيا o poona tuostada يا ye iime na اصطنا وع السلام عليكم وانا ادي كان ابيك اين الله علي والحمد لله رب